ام سبب الجرحتك لا تزودها خلاص يكفي تراني قلت لك يكفي بني عيداه تعاندني وعاندها والهم ينادى ويضيك يا الأمل مطفي الحب يسأل يا بي ذكرى مواردها وسوى لفالهم تاخذ للأسف نصي وأعاند الواقع وهمومي أجاهدها ودايم تعاند حروفك بس زي من حرفي هالقرب شوقي وذات الروح يسعدها يا ليت عطفك تعلم من بعض عطفي واخر حروفي بربك